بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا أحمده تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام الهدى وسيد الورى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى وبعد أيها الإخوة الكرام فهذا هو مجلسنا الثامن بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه من مجالس شرح مختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي في المجالس الشهرية التي تعقد لمدارسة هذا الكتاب لابن النجار الفتوحي رحمه الله وهذا هو مجلس شهر جماد الأولى من سنة 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكان المجلس في الشهر الماضي قد تم به الحديث على المقدمات اللغوية وهي المعنية بذكر المسائل والقضايا والفصول المتعلقة مما اللغة باعتبارها من مستمدات هذا العلم علم أصول الفقه وبقي من المقدمات هذه المقدمات الشرعية وهي الحكم الشرعي وما يتعلق به تقسيما وتعريفا على ما سيذكره المصنف مما درج عليه الأصوليون عادة في ذكر هذه المسائل بين يدي شروعهم في الحديث عن صلب العلم من الأدلة والدلالات ونظر رحمة الله عليهم إلى أن الدارس عندما يحتاج أن يدرس الدليل الذي منه يستنبط الحكم والدلالات التي توصل إلى الحكم فإنه ينبغي أن يتصور ما هو الحكم أولا يعني إن نقول إن الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم قبل أن تدرس الأمر والنهي وتدرس دليل الكتاب والسنة التي تفيد تلك الأحكام تعرف أولا على الحكم ماذا يعني الوجوب ما الفرق بينه وبين الاستحباب ماذا يعني الحكم التكليفي ما الفرق بينه وبين الوضعي فكان هذا مدخلا قبل الشروع في ذكر الحديث عن تلك المسائل التي هي صلب علم أصول الفقه فيتكلمون عن هذه المقدمات التي سنبتدئها في مجلس اليوم إن شاء الله ولعلها تستمر معنا مجلسين أو ثلاثة نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين قال ابن النجار رحمه الله في كتابه مختصر التحرير الأحكام الحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافره أو صفة كمال ونقص أقلي وبمعنى المدح والثواب والذم والعقاب شرعي فلا حاكم إلا الله تعالى والأقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم ولا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضروراتها هذه المقدمة فيما يتعلق بالحسن والقبح وبيان كونهما عقليين أو شرعيين هذه حقيقة مما أدرج وأقحم في مسائل علم الأصول وليست منه وليست مما يفضي أيضا إلى مسألة ذات صدة وثيقة به إلا على قدر من التكلف أبداه بعضهم فهي حقيقة من الدخيل الذي لا ينبغي إراده في صلب علم مسائل الأصول التحسين والتقبيح العقليان أحد أشهر مسائل الاعتقاد التي خاض فيها طوائف الفرق المنتسبة إلى الإسلام كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية تريدية والرافضة وغيرهم كثير وأضحت هذه المسألة إحدى قضايا الاعتقاد التي كثر فيها الجدل وطال فيها الخوض في مسألة الحديث عن الحكم على الشيء بالحسن أو القبح هل هو عقلي يستقل العقل بإدراكه أم هو شرعي يتوقف فيه على ورود الشريعة للحكم به وقد ذكر أن أول من اشتهر عنه البحث في هذا الموضوع هو الجهم بن صفوان الذي وضع قاعدته المشهورة إجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع وبنى على ذلك أن العقل يوجب صلاح الشيء أو فساده ويحكم بحسنه أو بقبحه قبل نزول الوحي ثم يأتي الوحي فيصدق ما حكم به العقل بحسن أو قبح وصلاح أو فساد ووافق على ذلك القول الطوائف التي جاءت بعدك المعتزلة والكرامية ونحوهم ثم وقع الخلاف حول ثلاثة أشياء أولها أن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان للأشياء يعني أن نقول إن الصدق حسن والكذب قبيح أو إن العلم حسن والجهل قبيح هي صفة ذاتية ملازمة لهذه الموصوفات وأن العقل هو الحاكم وأن الفعل يكون حسنا أو قبيحا إما لذاته أو لصفة اللازمة لذاته أو لأمر خارج واعتبار سوى ذلك والشرع جاء كاشفا لتلك الصفات فقط وإلا فالعقل يدركها هذا قول المعتزلة والكرامية والرافضة والزيدية وغيرهم النقطة الثانية التي هي مثال الخلاف حول هذه القضايا بإيجاز أنه لا يجب على الله شيء من قبل العقل ولا يجب على العباد شيء قبل ورود الشرع والعقل لا يمكن أن يستدل على حسن ولا قبح قبل ورود الشريعة ولا يمتنع أن يعكس الشرع فيحكم بحسن القبيح وتقبيح الحسن وأنه إذا جاء به الشارع كان الحكم له وهذا قول الأشاعرة وهو كما ترى على النقيض تماما من قول المعتزلة على ما جرى عليه الأغلب من قضايا الاعتقاد في تبني الفريقين القولين المتضادين ردة فعل ومناقضة على الطرف الآخر تماما أما الناحية الثالثة وهي التفصيل وهو ما يقرره مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الفعل ثلاثة أنواع عندما نتحدث عن حسن الفعل أو قبحه لبيان مأخذه هل هو العقل أم الشرع يقول إن كنا نتكلم عن اجتمال الفعل على مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك كمصلحة العدل وفساد الظلم فيقول في هذا يستقل به العقل ويأتي به الشرع ولا يلزم من الحكم بقبحه عقلا ترتب العقاب الأخروي عليه شرعا إلا إذا جاء به النص وجاءت به الرسل والله قد قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والنوع الثاني من الأفعال ما أمر به الشارع فهو حسن وما نهى عنه فهو قبيح وهذا لا ينبغي أيضا أن يختلف فيه والثالث أنه إذا أمر الشرع بالشيء لا طلبا لتحصيله بل امتحانا للعبد وتكليفا به كأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل فإن هذا لا يحكم بحسنه لأنه ما أمر بتحصيله بل كان الأمر به ابتلاء فيكون عندئذ الحكمة ها هنا من من نفس الأمر لا من نفس المأمور به ويوجز شيخ الإسلام الخلاف حول التحسين والتقبيح في أنه ينقسم إلى قسمين أولهما أن نحكم على التحسين والتقبيح بمعنى أن كونه ملائما للفاعل يعني كون الحسن ملائما للفاعل مناسبا له نافعا له أو كونه منافرا له ضارا له هذا يقول اتفق الجميع على أنه قد يعلم بالعقل يعني أن أقول هل هذا الفعل حسن لي أو قبيح لي الحسن والقبح بمعنى الملائمة والمنافرة بمعنى اجتماله على منفعة أو مضرة يقول هذا لا خلاف أنه قد يستقل به العقل النوع الثاني يقول كون معنى الحسن والقبح أنه سبب للعقاب والثواب يعني أنت تتكلم تقول معنى هذا الشيء حسن أن الله يثيب فاعله ومعنى كونه قبيحا أن الله يعاقب فاعله يقول فهذا الذي فيه الخلاف تحريرا لمحل النزاع يقول فالمعتزلة وانوافقهم قالوا قبح الظلم أو الشرك أو الكذب أو الخيانة ونحوها أو حتى هذه الفواحش يقول قبحها عقلي ويستحق العقاب على ذلك عقلا ولو لم يأتي به رسول وقالت الأشاعرة لا حسن ولا قبح قبل الرسل وقبل الشريعة وقبل الوحي وأن الحسن ما قال فيه الشرع افعل والقبح ما قال فيه الشرع لا تفعل ولذلك تبنت الأشاعرة القولة بعدم تعليل لأحكام الشريعة ونفي التعليل عن أفعال الله جل جلاله وأما أهل السنة الوسط بين هذه الأقوان قالوا مثل هذه الظلم والشرك والكذب والخيانة والفواحش ونحوها هي قبيحة عقلا قبل مجيء الرسل ومن عاش في بادية أو في زمان فترة ما أدرك نبوة ولا رسالة ولا وحي يمكنه أن يحكم بقبح هذه الأشياء والعقل يستنكرها ويرفضها ويأباها ولكن أن نحكم بترتب عقاب أخروي على هذه المسائل فهذا متوقف على بعثة الرسل وورود نصوص الشريعة بذلك ولا تستحق إلا بالدليل الذي يأتي من الوحي لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا درج الاصوليون قبل الكلام على الواجب والحرام والمباح والمكروه والحكم التكليف والحكم الوضعي على ايراد هذا المدخل هل التحسين والتقبيح عقليان ام شرعيان خاض في هذا كما قلت لكم طوائف عدة منتسبة الى الاسلام وأُلِّفت فيه المصنفات المستقلة ذات الصفحات الكثيرة للحديث عن هذه القضية هل التحسين والتقبيح عقليان أم شرعيان يقول المصنف رحمه الله إنه حتى نجيب على هذا السؤال علينا أن نقول ماذا تقصد بالحسن والقبح إذا أردت الجواب سألتني هل هو عقلي أم شرعي قال افهم رعاك الله أنه الحسن والقبح يطلق بثلاثة معاني المعنى الأول أن تقول معنى الحسن ما لاء الطبع ومعنى القبيح tamaifげ ما نافر الطبع إذا الحسن والقبح ملاأمة الطبع منافرته يقول إن أردت هذا المعنى فهو عقلي أو شرعي يقول هذا عقلي فالعقل يمكن أن يحكم بأن هذا ملائم أو منافر يقول بهذا المعنى هو عقلي هذا المعنى الأول أما المعنى الثاني أن تحكم على الشيء بأن صفة كمال أو صفة نقص أيضا يقول هذا المعنى عقلي تقول العلم حسن والجهل قبيح يقول هذا يستقل العقل بإدراكه أن تحكم على بعض الصفات بأنها كمال وأخرى بأنها نقص إذن هذان معنيان لو سئلت عن معنى الحسن والقبح فيه ما ستقولهما عقليا. أما المعنى الثالث الذي قال فيه بمعنى المدح والثواب والذم والعقاب فهذا شرعي العقل لا يحكم بالعقاب يوم القيامة ولا بالثواب يوم القيامة إنما الذي يحكم به الشارع قال فلا حاكم إلا الله تعالى ثم قال والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم ما هذا؟ قال طالما قلنا لا حاكم إلا الله إذن العقل لا مدخل له في ماذا؟ العقل لا مدخل له في ماذا في الحكم بالحسن والقبح أو في الثواب والعقاب. عبارة المصنف هنا أعم قال العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم قال بعض أهل العلم إن أول من قال بهذا أبو الحسن الأشعر رحمه الله وإلا فقد تقدم قبل قليل الإفادة بأن العقل يمكن أن يحكم بحسن أو قبح لكن الذي لا يستقل به العقل هو الإيجاب والتحريم ويقرر شيخ الإسلام رحمه الله وابن إبن القيم من بعده وعدد من المحققين وبه قرره أبو الخطاب بن الحنابلة قديما وهو مذهب الحنفية أيضا أن العقل يحسن ويقبح وإذا قلت يوجب ويحرم فليس بمعنى الإيجاب الشرعي وترتيب الثواب والعقاب لا بل بمعنى ملاءمة هذا الفعل لأن يكون محل ثواب أو محل عقاب يقول فإن فسرناه بالملاءمة والمنافرة عدنا إلى المعنى العقلي الذي قلنا به قبل قليل وبالتالي فيسعنا أن نقول إن العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم لكن مثل هذا هو مما درج عليه الأصوليون في مسألة ترتيب هذه القضية على السابقة هل الحسن والقبح عقليان أو شرعيان فإن قلتهما شرعيان بمعنى الثواب والعقاب فإنك تقصر ذلك على الثواب والعقاب خاصة لكن أن تقول العقل لا يحسن ولا يقبح فهذا هو تقرير الأشاعرة كما تقدم قبل قليل ثم قال في جملة أوردها صاحب الأصل في التحرير فائدة قال لا يريد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضرورياتها بداهة العقول استحسان العدل والأمانة والصدق والوفاء والعفة بداهة العقول وضرورياتها استقباح الكذب والفواحش والخيانة والظلم والفساد هذه بداهات العقول ولذلك لا يختلف في هذا أهل الأديان فالمسلمون واليهود والنصارى والصابئ والمجوس والوثنيون والملاحدة عقلا لا دينا استحسنون هذا ويستقبحون ذاك فهذه قضايا لا مدخل فيها للأديان أنها قضايا يستقل العقل بإدراكها فيقول إذا كان كذلك فما عرف ببداهة العقول وضرورياتها لا يمكن أن ترد الشريعة بما يخالفها وهذا على أصل شرعي كبير يقرره أهل العلم المحققون كشيخ الإسلام وغيره أنه لا يمكن أن تعارض الشريعة الصحيحة لا يمكن أن تعارض الشريعة الصحيحة العقل الصحيح هذا لا يمكن أن يكون فما صح شرعا لا يخالف صريح المعقول وإن وجدت شيئا من التناقض فالخلل في أحد الجانبين إما شرع لا يثبت ولا يصح وإما عقل فاسد التصور يحتاج إلى إعادة النظر في القضية للحكم بها هذه أيضا مسلمة وهي كالفرع عن ما سبق وكالفوائد لها نعم. والحسن والقبيح شرعا ما أمر به وما نهي عنه وعرفا ما لفاعله فعله وعكسه ولا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبح ما الحسن وما القبيح دخل في تعريفهما أو تقول الحسن والقبح ها هنا طرائق يسيرة التفاوت منهم من قال ما أمر به الشارع فهو الحسن وما نهى عنه فهو القبيح طيب إذا قلت ما أمر به ماذا شمل الواجب, الواجب والمستحب وما نهى عنه ماذا يشمل المحرم, المحرم والمكروه طيب والمباح ليس بحسن ولا قبيح نعم على هذا التقسيم لأن المباح ليس مأمورا ولا منهيا ففي أي الصنفين تضع المباح ستقول المباح وسيلة لغيره لا يحكم عليه لذاته فإن كان طريقا أو وسيلة إلى مأذون أو مأمور فهو حسن إلا فهو قبيح وبعض الأصوليين عرفه فقال الحسن شرعا ما لم ينه عنه فقولهم ما لم ينه عنه شمل المباح أيضا فجعلوا الحسن واجبا ومستحبا ومباحا قالوا لو لم يكن حسنا عند الشارع ما أذن في فعله ويقابل ذلك المكروه وهو القبيح شرعا والمكروه والحرام ثم قال وعرف عرف الحسن والقبح شرعا والآن يعرفه عرفا كيف يعني عرفا يعني في عرف الناس ما الحسن وما القبيح قال في عرف الناس الحسن ما لفاعل فعله والقبيح ما ليس للفاعل فعله ما للفاعل فعله له أن يفعل طلب العلم ويقبح به أن يكون جاهلا إذن هذا هو الحسن عرفا والقبيح عرفا قال ولا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبح غير المكلف كالصبيان والمجانين ومن ارتفع عنه التكليف لا يوصف فعله بحسن ولا قبح لأنه لا يتعلق به حكم وبالتالي خرج عن هذا التقسيم نعم. وشكر المنعم ومعرفته تعالى وهي أول واجب لنفسه واجبان شرعا وفي قول لا فرق بينهما عقلا هذا يضمن الاستطراد الذي لا محل له في علم الأصول وهي من قضايا الاعتقاد التي يكثر فيها الخوض أيضا وجملة المصنف هنا رحمه الله تشتمل على أكثر من قضية كل واحدة منها طويلة الزيل في محلها في كتب الأصول والاعتقاد أولاهما شكر المنعم والثاني معرفة الله تعالى وأول الواجبات على المكلفين قال هنا شكر المنعم يعني شكر الله سبحانه وتعالى ومعرفته أجل وعلا قال واجبان شرعها لما تكلم عن الحسن والقبيح هل هو عقلي أم شرعي طيب ماذا لو قالت المعتزلة؟ التحسين والتقبيح عقليان فماذا يقولون في شكر المنعم وفي معرفة الله تعالى سيقولون هذا حسن أو قبيح سيقولون حسن طيب والتحسين عندكم عقلي فهل شكر المنعم عقلي وهل معرفته عقلية فاتوا إلى تقرير هذه المسائل قال رحمه الله شكر المنعم ومعرفته تعالى وهي أول واجب لنفسه واجبان شرعا فجعل الوجوب هنا شرعي ومنهم من قال هو عقلي ما معنى واجب شرعا أن الشرع أمر بوجوب معرفته وأمر بوجوب شكره سبحانه وتعالى ومن طوائف الأصولين من يقول هذا لا يكون إلا عقليا ولا يكون شرعيا كيف يقول أن الله هو المحسن والمحسن لا يطالب بشكره على إحسانه بل هذا مقتضى عقلي وأما إجابه شرعا فسيفضي إلى لوازم لا يرون جوازها هل أوجبه ذلك لذاته يعني لغرض يعود نفعه عليه أو لغيره يقول وكيل الأمرين فاسد أو تلتزم فاسدا ثالثا أنه لا لغرض أوجب شكره لا لغرض أو لغرض هل للغرض له أو لغيره فيرون اللوازم كلها فاسدة وهي من الاستطراد الذي لا محل له في علم الأصول كما قلت لك النقطة الثانية في قول المصنف وهي أول واجب لنفسه أيضا كثر الخوض عند المتكلمين في مسألة أول الواجبات على المكلف فمنهم من قال أول واجب على المكلف معرفة الله تعالى وهذا أيضا مما يقرره الإمام أبو الحسن الأشعر رحمه الله يقول أول واجب على المكلف معرفته ثم أطال أتباعه التدقيق في هذه القضية حتى وصلوا إلى أقوال ظاهر فسادها فمنهم من قال بل أول واجب النظر لأن معرفته لا يوصل إليها إلا بالنظر في الأدلة التي توصل إلى معرفته فإن كان النظر متقدما باعتباره وسيلة فهو الواجب قبل المعرفة فقبل أن يوجب عليك معرفته يوجب النظر في الأدلة التي توصل إلى معرفته احترز المصنف عن هذا فماذا قال هي أول واجب لنفسه يعني لذاته لأن النظر ليس واجبا لذاته بل واجب لغيره وهو للتوصل إلى معرفته تعالى فاحترز عن هذا الخلاف وأشار إلى هذا القيد وغالى بعض أتباع أبي الحسن الأشعري فقالوا لا النظر ما فائدته ستقول الوصول إلى معرفته تعالى فيقول لك لكن النظر يستدعي باعثا عليه ما الباعث على النظر قال هو الشك الشك في الله عز وجل فيقولون أول واجب هو الشك ثم يلزم منه النظر ثم بالنظر يقود إلى المعرفة وهذا لا شك أنه من الغلو في ترتيب هذه الأقوال وتوليد بعضها حتى بلغوا هذا القول قال به بعضهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى منتقدا مثل هذا التقرير يقول بل أول واجب وما يؤمر به العبد هو الشهادتان لا غيب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول والشهادتان تتضمن الإقرار بالله عز وجل ربا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ثم يقول إذا فعل هذا العبد قبل البلوغ لم يؤمر بتجديده بعد البلوغ وما أداه كان كافيا وبهذا القدر يقول لا داعي إلى تقرير ما لم تدل عليه نصوص الشريعة ويزيد رحمه الله فيقول أما مجرد معرفة الله تعالى فلا يصير به العبد مؤمنا بل قد يكون كافرا مع حصول المعرفة له فالمعرفة وحدها ليست هي التي تطلب شرعا وتبرع بها الذمة بل حتى يؤدي الشهادتين فإذا كان مناط الواجب الذي أمر بالله به العباد وهو الخضوع له والدينونة بدينه سبحانه وتعالى فأول واجب فيها الشهادتان ويدل على ذلك جملة من النصوص مثل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث معاد إنك تقدم إنك تأتي قوما أهل كتاب فبيكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال في ختام هذه الجملة قال وفي قول لا فرق بينهما عقلا مر بك أن من اصطلاح المصنف رحمه الله في هذا المختصر قوله في قول يشير به إلى خلاف في المسألة وأنه يضعف القول الواردة بهذه الصيغة قال لا فرق بينهما يشير إلى المسألتين شكر المنعم ومعرفة الله هل هما مترادفان أو متباينان أو متلازمان ثلاثة أقوان قال هنا وقيل لا فرق بينهما عقلا يعني لا فرق بين شكر المنعم ومعرفته فمعرفته هي شكره وشكره هي معرفته ومنهم من قال متلازمان يعني حيث يوجد معرفة الله يستلزم ذلك وجوب شكره وحيث يوجد شكره فإن ذلك مستلزم لتحقيق معرفته سبحانه وتعالى والقول الثالث الذي تقوله المعتزلة إن الشكر فرع المعرفة فيقول المعرفة أولا هي الأصل وفرعها الشكر لله سبحانه وتعالى نعم وفعله تعالى وأمره لا لعلة وحكمة في قول وعليه مجرد مشيئته مرجح في قول أيضا إشارة إلى الخلاف في القضية هل تعلل أفعال الله؟ هل تنسب أفعاله عز وجل إلى الحكمة؟ أم أفعاله مجردة عن العلل والحكم؟ هذا أيضا فيه خوض طويل وفيه قولان طرفان ووسط فأما الطرف الغلو الذي قالت به المعتزلة بإثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل إلى أن بلغ بهم غلوهم في إيجاب الصالح على الله والأصلح عليه جل وعلا يعني يجب عليه جل جلاله تعالى الله عما يقولون أن يوجب العدل وأن يحرم الظلم. يوجبون على الله عز وجل نظرا إلى أن التقبيح والتحسين عقليان، فيلزم من ذلك أن أفعاله سبحانه وتعالى مشتملة على حكم وعلل، وبالتالي فيوجبون على الله عز وجل الصالحة على خلاف بينهم في إيجاب الأصلح. وقابلهم في الطرف الثاني تماما الأشاعرة، حتى بلغ بهم. المغالاة في رفض قول المعتزلة إلى نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله، فقالوا أفعاله لا توصف بعلة ولا حكمة. لما؟ قالوا لأنك لو أثبتت العلة أو أثبتت الحكمة جعلت فعل الله عز وجل مفتقرا إلى غرض وباعث يقود إليه. لأن العلة هي الغرض هي الباعث. لأن الحكمة هي المقصود من هذا الفعل والله عز وجل يأمر ويفعل بلا حكمة ولا علة لاستغنائه عز وجل عن الأغراض والبواعث وأن ذلك من سمات الخلق لفقرهم وضعفهم وعجزهم والله مستغن عن هذا كله هذا ولا شك رغم ظاهر تقريره المستند إلى شيء من الشبهة لكنه غير صحيح فإن تذهب بالنصوص في مثل قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وأمثال هذا في النصوص الشرعية وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول وأمثال هذا في النصوص كثير في الكتاب وفي السنة اجتمال الأفعال اجتمال الأحكام على حكم وتعليلات فالصحيح الذي عليه أهل السنة وسط أيضا بين القولين ما هو؟ أن أفعال الله عز وجل تعلل بمعنى اجتمالها على علل ما معنى العلل؟ هي المعنى الذي تشتمل عليه في باب القياس مناسبة الفعل لمعنى وتشتمل على حكم وهي المقاصد من أحكام الشريعة وأفعال الله جل جلاله إذن فأهل السنة يقولون أفعاله سبحانه وتعالى غير مجردة من الحكم والعلل لكنها ليست حكما وعللا توجب عليه سبحانه فعل شيء أو الحكم به كما قالت المعتزلة فأخذ وسطا بين طرف من قول المعتزلة مما دلت عليه النصوص مع نأي عن محذور خشيه مذهب الأشاعرة في رفضهم لإثبات الحكم والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى قول المصنف وفعله تعالى وأمره لا لعلة وحكمة في قول يشير رحمه الله إلى أن كثير من الحنابل ذهبوا إلى هذا القول وهو إنكار الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ولا شك أن هذا منهم تأثرا بمذهب الأشاعرة لأنهم فسروا العلة بمعنى الباعث والغرب، فنزه الله سبحانه وتعالى أن تكون أفعاله معللة بذلك. يقول وعليه، يعني على هذا القول الضعيف في المسألة، وهي نفي الحكمة والتعديل عن فعل الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الأفعال الإلهية لا تعلل ولا تذكر حكمتها، يقول على ذلك، فمجرد مشيئته سبحانه وتعالى مرجح. يعني على أي شيء سقول إن الله أمر بالعد ليس لعلة ما عندك علة ولا حكمة يقول مجرد مشيئته دالة على ترجيح أحد الأمرين ففعله سبحانه إذا تعلقت به المشيئة والإرادة والأمر كان هذا ترجيحا لأحد الطرفين على الآخر وإلا فذات الأفعال لا توصف بعلة ولا حكم نعم وهي وإرادته ليستاب بمعنى محبته ورضاه وسخطه وبرضه ويحب ويرضى ما أمر به فقط وخلق كل شيء بمشيئته. ما زلنا في فروع لمسائل الاعتقاد. هل الإرادة الإلهية تستلزم المحبة والرضا؟ أيضا هذه المسألة مما اختلف فيها الأشاعرة والمعتزلة أهل السنة كانوا في هذا القول وسطى كما هو الشأن في أبواب العقائد ومسائلها. فجزم المصنف رحمه الله بالتفريق بين الإرادة والمحبة والرضا هل كل شيء أراده الله بمعنى أحبه ورضيه فإن قلت نعم مطلقا لزمت منه إشكالات وإن قلت لا مطلقا لزمت منه إشكالات فمنهم من قال إرادة الله تستلزم المحبة والرضا فكل ما أراده الله فهو محبوب عنده والله راض عنه وإلا ما أراده لأنك لو زعمت أن الله لا يحب شيئا فكيف تفسر إرادته له سبحانه وتعالى يعني هل أراد الله إسلام أبي لهب فإن قلت بالنظر إلى كفره ما أراد الله له فكيف لا يريد الله له إسلام ثم يحاسبه عليه طيب هل أراد الله كفره إن قلت باعتبار أنه واقع نعم إذن أحب الله منه كفره فكيف يحب منه شيء فيعاقبه عليه وأمثال هذا من التصورات التي كان من في فسادها توقع أو تصور الملازمة بين الإرادة والمحبة وكل من الأشاعرة والمعتزلة يقول به بل ينسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعر رحمه الله إنه أول من قال بأن الله يحب المعصية لأنه أرادها بمعنى قدر وقوعها سبحانه وتعالى فالمخرج من هذا الإشكال هو ما ذهب إليه المحققون أن الإرادة إرادتان كونية وشرعية فالكونية بمعنى الخلق والشرعية بمعنى الأمر المستلزم للرضا والمحبة وقد جمع الله عز وجل هذين النوعين في قوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فالإرادة الكونية ما هو واقع في الكون فلا يقع في الكون شيء بغير إرادته جل جلاله فخلق الخلق وتسيير الكون ومجريات الحياة وإسلام المسلم وكفر الكافر وطاعة الطائع وعصيان العاصي كل ما هو واقع في الكون فهو مراد وإرادة الله عز وجل هنا بمعنى خلق هذا الكون بعلمه ليس شيء يخرج في هذا الكون عن إرادة الله بمعنى خلقه لذلك الشيء وعلمه بحصوله لا يقول مسلم في قلبه مثقال ذرة من إسلام أنه شيء في الكون وقع لا يعلمه الله أو لم يخلقه الله وإلا استلزم ذلك إثبات خالق سواه ونسبة قبيح فاسد كالجهل تعالى الله وبالتالي فهل كل ما في الكون مراد؟ داخل تحت الإرادة كونا نعم أما الإرادة الشرعية التي بمعنى أمره سبحانه وتعالى بالشيء لمحبته إياه ورضاه عنه فهذا لا يكون إلا بمعنى ما أراد الله شرعا فلا يريد الله إلا ما أحب فإذا سئلت هل أراد الله من أبي لهب أن يكون كافرا ستقول كونا نعم وشرع الله. أراده كونا بمعنى أن الله علم ذلك منه، وخلقه كذلك لعلمه جل جلاله على حاله بحاله، فخلقه كافرا إذا أراده كافرا. أما أن الله أراد ذلك بمعنى طلبه منه ورضيه عنه أحبّه لأجله، ثم يعاقبه عليه فلا هذا ليس شرعا. فتبين من ذلك أن أوامر الشريعة التي كلف بها العباد تدخلها الإيرادتان، الكونية والشرعية. وأما المناهي وأما ما جاءت الشريعة بمنعه وإغلاق أبوابه أمام العباد فتشملها الإرادة الكونية وحدها دون الشرعية قال المصنف رحمه الله وهي يشير إلى ماذا يقول وهي وإرادته الضمير في هي يعود إلى المشيئة لأنه قال قبله مجرد مشيئته مرجح وهي أي المشيئة والإرادة ليست بمعنى محبته ورضاه وسخطه وبغضه خلافا إذا للمعتزلة والقدرية والأشاعرات في هذا البام ثم قال ويحب ويرضى ما أمر به فقط إذا الأمر مستلزم لمعنى المحبة والرضا قال أما الخلق فشامل لكل شيء قال وخلق كل شيء بمشيئته نعم فائدة الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرعين خلى وقت عنه أو بعده وخلى عن حكمها أو لا وجهله مباحة بإلهام وهو ما, يحرق وهو ما يحرك القلب بعلم ويطمئن به يدعو إلى العمل به وهو في قول طريق شرعي يقول الأعيان جمع عين والمقصود به الحكم على الشيء بأنه مباح تقول مثلا لحم الخيل مباح وشرب العصير مباح والنوم في الظل مباح تتكلم على أعيان وليست على أفعال فالنوم فعل لكن أقول السمك حلال هذا عين أتكلم عنها الحديث عن الأعيان والعقود إجراء عقد بيع عقد انتفاع عقد ارتفاق عقد معاوضة على اختلاف أنواع العقود الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع إن خلا وقت عنه أو بعده وخلى عن حكمها أو لا وجهل ثلاثة أحوال جعل فيها الحكم شيئا واحدا ثلاثة أحوال ما حكم الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع متى يعني قبل الشرع قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام السؤال وهل للمسلم حاجة في حكم هذه المسألة الجواب لا فلماذا يدرسها الوصوليون درسونها لارتباط الحكم الآتي بها نحن نقولنا الحالة الأولى هو حكم الأشياء قبل الشريعة قبل ورود الشرع الحالة الثانية حكم الأشياء بعد ورود الشريعة إن خلى عن حكمها يعني لا نجد في الشريعة حكما يدل عليها منصوصا ليس هناك آية ولا حديث منصوص وبالتالي لا يمكن القياس على شيء لا يوجد لمثله نص تشتمل عليه علته لا يمكن لا تجد طريقا تستطيع الاستدلال به بالحكم الشارع إذا قبل الشريعة أو بعدها وليس لها حكم في الشريعة أو الصورة الثالثة أن يكون لها حكم في الشريعة لكننا نجهله ما القاسم المشترك بين الصور الثلاثة عدم وقوف المكلف على حكم الشريعة إما لأنه قبل الشرع أو لأنه بعد الشرع وليس له فيها حكم أو للشارع فيها حكم والمكلف يجهله فالصور الثلاثة جعل حكمها واحدا والمصنف بهذا اختصر المسألة وهي ثلاثة أصناف وأراد الاختصار أنه أتى على قول هو في المذهب واحد في الصور الثلاثة قال مباحة فالأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشريعة مباحة وبعد الشريعة إن خلا عن حكمها منصوصا مباحة أو وجد لها حكم وجعلناه فهي مباحة ولهذا تقرر في قواعد المذهب الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في الأعيان الإباحة أو الأصل في العقود الإباحة فبنوا ذلك على هذه القاعدة وهذه ثمرة المسألة فائدة هذه المسألة يا كرام هي تأصيل الأشياء بمعنى جعل أصل تعود إليه القضايا عند عدم الدليل أو عند الجهل به أما قبل الشريعة فلا حاجة لنا فيه لكنها جعلت كالأصل لأنك تقول عندما تتكلم عن زمان التشريع وليس فيه نص فهو في حكم الزمان الذي كان قبل التشريع لأن عدم النص هو المشترك أو جهلناه فالجهل عند المكلف الفاقد للنص وفي حكم عدم النص بالنسبة لفترة ما قبل الشريعة أو بعدها قال رحمه الله مباحة هذا القول الإباحة هو أحد قولين في المسألة فيهما خلاف طويل بين الأصوريين هل الأصور في الأشياء الإباحة أو التحريم فمن ذهب إلى الإباحة نظر إلى أن الله عز وجل خلق هذا الكون وسخره للعباد والتسخير يقتضي الإباحة قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض قال لكم واللام للتمليك وهذا يفيد الانتفاع وإباحة الشيء ومنهم من قال بل الملك ملك الله عز وجل ولا يجوز الانتفاع به إلا بإذن منه فما لما يكون إذن فالأصل الأشياء المنع وفائدة هذا الخلاف كما قلت لك الاحتكام إلى هذا الأصل عند عدم الدليل المنصوص على المسائل بعينها ثم قال المصنف رحمه الله مباحة بإلهام لما جعل الدليل في هذه الإباحة هو الإلهام نحن نقول قبل الشريعة طيب قبل الشريعة كيف نحكم على الأشياء بأنها مباحة أو محرمة بالعقل طيب بعد الشريعة وما عندنا دليل قال أيضا بالعقل وهذا كما اغمر بك قبل قليل بناء على تقرير كثير من الحنابلة تأثرا بالأشاعرة العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم طيب إذا كان العقل هو المرجع والقوم لا يقولون به فما المدخل إذن الإلهام إذا لما أغلقوا بابا وجدوه لا يسوغ منه الدخول يعني لا يستطيع أن يقول مباحة بالعقل أو يقول مباحة مثلا بال... بالاستصحاب العقلي أو بالبراءة الأصرية عدل إلى الإلهام فالمباح عندهم في هذه القضايا ليس بالعقل لأن العقل لا مدخل له وقد قرروا هذا فعدلوا ذلك لعدم التناقض ولهذا يضعف شيخ الإسلام مثل هذا التقرير يقول مباحة بإلهام سؤال هل الإلهام دليل شرعي سيقودوا إلى أصرهم أيضا لا يقولون به ليس الإلهام مصدر من مصادر الشريعة سواء قلت لا هو إلهام العلماء فقط والربانيون ومن فقه الشريعة فسيقول ما الفرق بينه وبين إلهام العوام إذا كانت القضية شيئا ينقضح في النفوس ومعنا ليس مستندا إلى دلالة شرعية قال وهو ما يحرك القلب بعلم ويطمئن به يدعو إلى العمل به قال وهو في قول طريق شرعي يعني يستند إليه في استنباط الأحكام وحتى من يقول بأن الإلهام طريق شرعي إنما يقول به عند فقد الحجج وليس مطلقا حتى لا يفتح باب على الغلات في العبث بنصوص الشريعة ممن يزعمون أنه انقدحت لهم خواطر ورأوا منامات فيبنون عليها أحكاما تصادم أحكام الشريعة وتناقضها فيقولون تقييدا الإلهام في قول طريق شرعي عند فقد الحجج وليس مطلقا نعم فصل الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرعي والخطاب قول يفهم, من يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا ويسمى به الكلام في الأزل في قول بدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر تعريف الحكم وانطلق مباشرة إلى التعريف الشرعي دون اللغوي والحكم لغة مصدر للفعل حكم يحكم حكما فالحكم في اللغة يعود إلى معان تدور على المنعي فالمادة حا كاف ميم تشمل معاني عدة يجمعها أصل واحد هو المنع ومنه سميت حكمة الفرس وهي اللجام لأنها تمنعه من الانطلاق ومنه سميت حكمة الحكيم حكمة لأنها تمنعه أيضا من الجهل والسفة والشطط وتلزمه ميزانا للقصط والعدل ومنه سمي الحاكم حاكما لأنه يمنع من التعدي والظلم التجاوز بحكمه بين المتخاصمين ومنه سمي حكم الشريعة حكما لأنه يمنع من تجاوزه فيثيب ويعاقب على ذلك هذه المعاني في الحكم, في الحكم جاء منها المعنى اللغوي التي بني عليها الحكم الشرعي ولذلك يقول الشاعر العربي أبني حكيمة أبني حنيفة أحكم سفهاءكم وفي لفظ صبيانكم إني أخاف عليكم أن أغضب أحكم يعني امنعوا سفهاءكم أو صبيانكم من العبث بسفاهات أو بطيش الصبا إني أخاف عليكم أن أغضب قال في تعريف الشريعة الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع ما خطاب الشرع الكتاب والسنة, الكتاب والسنة نصوص الشريعة هي خطابه سبحانه وتعالى فإن كان في القرآن آية أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي السنة الموحى إليه بها قال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهل الحكم هو خطاب الشريعة نفسه أو هو مدلوله ومقتضاه مثل كان شهيران للأصولين في تعريف الحكم هل هو الخطاب نفسه والمر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قوله الحكم خطاب الشرع وقوله فجعل الحكم هو الخطاب نفسه قالوا وعطفه القول على الخطاب ليس إلا تفسيرا ليس عطف تغيير ولا بدل قال خطاب الشرع وقوله قال الشراح مراده ما وقع به الخطاب أي مدلوله يعني أرادوا تفسير كلام أحمد بأن الخطاب نفسه ليس هو الحكم يعني لا آية وأقيم الصلاة هي الحكم أو ما يستفاد من الآية وهو وجوب الصلاة هو الحكم نعم خطاب الشارع أقيم الصلاة ولا تقرب الزنا هذا هو خطاب الشارع فما الحكم لو قلت الحكم هو الخطاب ستقول الحكم هو لا تقرب الزنا الحكم هو أقيم الصلاة والفقهاء يقول الحكم وجوب الصلاة وتحريم الزنا وجوب الصلاة هل هو الخطاب نفسه أو هو مدلوله مدلوله وربما قالوا مقتضاه فسواء قلت مقتضى خطاب الشارع أو قلت مدلول خطاب الشارع هو الذي درج عليه الأغثر في تعريف الخطاء في تعريف الحكم ولذلك فسروا عبارة الإمام أحمد رحمه الله لما قال الحكم خطاب الشرع وقوله قالوا مراده ما وقع به الخطاب أي مدلوله قال رحمه الله الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع ولم يورد تتم درج عليها المتأخرون دون استثناء عندما يقولون المتعلق بفعل المكلف مقتضى خطاب الشرع المقتضى بفعل المكلف وربما زاد بعضهم التعريف الذي يحفظه أكثركم اقتضاءا وتخيرا أو وضعا هذا كله من المتاخرين زيادة في تنقيح تعريف يرونه تتمة له ليش قالوا المقتضى بفعل المكلف قالوا لأن من خطاب الشرع ما ليس حكما فما تعلق بذات الله وبأسماء الله وبصفات الله هي خطاب الآيات القرآنية التي فيها أسماء الله وصفاته هي خطاب من الشارع وليست أحكاما لأنها لا تتعلق بفعل المكلفين وكذلك سائر الأخبار التي ترد وليس فيها خطاب بمعنى إلزام بحكم وعلى كل حال اكتفى المصنف رحمه الله بقوله مدلول خطاب الشرع ثم عرف الخطاب تعريفا لغويا فقال الخطاب قول يفهم, أو يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا قول يحترز به عن الإشارة وسائر الحركات المفهمة إشارة اليد إشارة العين إشارة الرأس وغيرها تفهم منها عبارات لكنها تفهم منها معاني لكن ليست خطاب لأن الخطاب كما قال قول ثم قال يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا قال مطلقا ليعم قصد إفهم السامع وعدم قصده يعني ربما تكلم متكلم فقال قولا سواء قصد إفهام السامع أو ما قصد في كلتا الحالتين يسمى خطابا حتى يشمل الحالتين ثم انتقل إلى مسألة أخرى هل يسمى الكلام في الأزل خطابا قال نعم في قول والمقصود به كلام الله عز وجل في الأزل هل يسمى خطابا إيش يعني في الأزل يعني قبل خلق الخلق هل يسمى خطابا يقول الباقلاني والآمد لا يسمى خطابا ليش قال لعدم وجود المخاطب حينئذ ونحن نقول الخطاب قول يفهم منه من سمعه وكلام الله في الأزل ليس هناك خلق يسمعه فلا يسمى خطابا والمسألة كما ترى نعم ثم إن ورد بطلب فعل مع جزم فإيجاب أو لا معه فندب أو بطلب ترك معه فتحريم أو لا معه فكراهة أو بتخيل فإباحة وإلا فوضعي والمشكوك ليس بحكم دخل في المقصود المراد من تعريف الحكم وتقسيماته إن ورد يعني ما هو خطاب الشارع الذي عرف به الحكم إن ورد خطاب الشارع بطلب فعل مع جزم ما يعني مع جزم مع إلزام بالطلب لا تخير فيه فما حكم هذا هذا هو الإيجاب إن ورد الخطاب بطلب الفعل مع جزم مثل أقيم الصلاة مثل آت الزكاة مثل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم مثل وقوى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فهذه أمثالها أحكام واجبة هي إيجاب من الشارع قال إن ورد الخطاب بطلب فعل مع الجزم فإيجاب أو لا معه يعني ورد بطلب فعل لا مع جزم معه ضمير يعود إلى الجزم إذن ما حكم طلب الفعل من غير جزم قال فندب أمر الله قال وأشهدوا إذا تبايعتم لكنه ليس أمر إيجاب ولا يلزم عند كل بيع أن يتخذ البائع والمشتري شاهدين وقد باع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشهد واشترى ولم يشهد فدل على أن الأمر هذا ليس للإيجاب مع جزم بل هو من غير جزم فما حكمه قال فندب يعني استحباب قال أو هذا قسم الثالث بطلب ترك معه يعني مع مع الجزم ماذا يسمى الحكم الذي يأمر به الشرع ويطلبه جزما يطلب تركه طلبا جازما هذا هو التحريم مثل لا تأكل الربا مثل ولا تشرك به شيئا مثل ولا تقرب الزنا هذا الطلب في الترك أو صريح التحريم حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير هذا الطلب في الترك طلبا جازما يسمى تحريما قال أو لا معه يعني جاء بطلب الترك لا مع جزم فما حكم طلب الترك من غير جزم سما كراها قال عليه الصلاة والسلام إذا خرج أحدكم المسجد فليتوضى ثم قال ولا يشبك بين أصابعه نهى لكنه ليس نهيا جازما سما كراها قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا وليقعد في بيته هذا أمر كراها عفوا هذا نهي كراها لأن طلب الترك فيه ليس مع جزم ثم قال أو بتخير يأتي خطاب الشارع مشتملا على تخيير قال إن شئت فتوضى وإن شئت فلا تتوضى يخير صلى الله عليه وسلم هذا التخير هو إباحة فالقسمة إذن خماسية خطاب الشارع الذي يتوجه إلينا معشر المكلفين بأفعال إما يأمرنا بها أو ينهانا عنها أو يخيرنا فإن كان يخيرنا فهذا إباحة وإن كان يأمرنا أو ينهانا فإما يأمرنا جزما أو يأمرنا من غير جزم فالأمر بجزم إيجاب والأمر بغير جزم ندب. والنهي كذلك أو طلب الترك إما أن يكون بجزم أو بغير جزم فإن كان طلب الترك بجزم فهو تحريم وإن كان بغير جزم فهو كراها فالقسمة خمسة هذه أحد طرائق تعريف الأشياء وهو تعريفها بقسمة أصنافها وبالتالي تستطيع استنباط تعريف لكل واحد من الأحكام الخمسة من التعريف فلو أقول لك ما الواجب تقول ما طلبه الشارع طلبا جازما ويكفيكة. ما المندوب تقول ما طلبه الشارع طلبا غير جازم ما المحرم ما طلب الشارع تركه طلبا جازما ما المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم ما الإباحة ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك ثم قال وإلا عن كل ما سبق الذي سبق طلب فعل وطلب ترك. أو تخيير وإلا يعني لا طلب فعل ولا طلب ترك ولا تخيير لكنه خطاب يتعلق بالمكلف قال فوضعي يعني فهو حكم وضعي مثلا أمرت الشريعة بصلاة الظهر عند زوال الشمس فهذا سبب وأمرت بالطهارة لتصح الصلاة فهذا شرط وجعلت الشريعة حيض المرأة مانعاً من وجوب الصلاة في حقها فهذا مانع من الذي حكم بهذا سبباً وبهذا شرطاً وبهذا مانعاً؟ الشرع إذن هو حكم شرعي هو حكم شرعي هذا حكم شرعي أن هذا سبب وهذا شرط وهذا مانع زوال الشمس سبب لوجوب الصلاة والطهارة شرط لصحتها والحيض مانع من وجوبها طيب الشرع هو الذي حكم بهذا إذا هذا حكم وضعي هل يتعلق بالمكلف شيء في هذا يعني هل المكلف مخاطب بالشيء بخصوص زوال الشمس لا نعم هو مطلوب منه إذا زالت الشمس يصلي والطهارة شرط ومأمور بها بفعلها والحيض مأمورة بها المرأة عند وجوده أن تترك الصلاة هذه أحكام الشرعية الشرع لما وضع هذا سببا وهذا شرطا وهذا مانعا قالوا هذا حكم شرعي وضعي وأما الخمسة السابقة فأحكام شرعية تكليفية إذن الحكم الشرعي نوعان تكليفي ووضعي الفرق بينهما أن التكليفي فيه تكليف على المكلف بشيء يفعله وجوبا أو استحبابا أو كراهه أو تحريما أو إباحة والحكم الوضعي حكم يستعين به المكلف لأداء ما كلف به أمر بالصلاة إذن عليه أن يتوبى وينتظر دخول وقت الصلاة بزوال الشمس أو غروبها أو كذا وعلى المرأة أن تنتظر زوال المانع وهو الحياة إذن هي أحكام ترتبط بالأحكام التكريفية فرقوا بينها فقالوا هذا حكم تكليفي وهذا حكم وضعي وسيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله في كل واحدة من هذه على على حدة ثم قال في الجملة الأخيرة في هذا الفصل والمشكوك ليس بحكم إيش يعني المشكوك الحكم المشكوك فيه مشكوك عند من عند المكلف أو عند العالم أو عند الفقيه هل شك العالم والفقيه في حكم مسألة هل الشك مرتبة حكم مستقل يعني مثلا سؤر الحمار مشكوك فيه عند أحمد أبي حنيفة مشكوك في طهارته أو نجاسته سؤر الحمار طيب كونهم يحكمون بالشك فيه هل الشك حكم يعني تجعله قصما مستقلا يقول المشكوك ليس بحكم والشك ليس مذهبا والشاك لا مذهب له نعم. فصل الواجب لغة الساقط والثابت وشرعا ما ذم شرعا تاريكه قصدا مطلقا الواجب لغة الآن لما انتهى من تعريف الحكم سيأخذها واحدة واحدة سنكتفي في مجلس اليوم إن شاء الله بهذا الفصل فقط في تعريف الواجب والفرق بينه وبين الفرد ما الواجب؟ قال لغة هو الساقط والثابت قال الله عز وجل في نحر البدن والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها عندما تنحر الإبل قائمة فإنها تسقط على جنبها وجبت جنوبها يعني سقطت فالوجوب لغة السقوط ويأتي بمعنى الثبات فالواجب هو الثابت ولهذا في الحديث في الدعاء اللهم إني أسألك موجبات رحمتك منهم من فسر بأن الأفعال والأقوال التي توجب لنا رحمتك يا الله ومنهم من يقال ما يثبت لنا رحمتك ويدوم لنا بها بقول وفعل إذا الواجب لغة الساقط والثابت أو السقوط والثبات شرعا متى يقال عن الحكم بأنه واجب ما التعريف الذي تحفظونه إذا قل لك ما الواجب تقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه كالصلوات الخمس فاعلها يثاب تاركها يعاقب لماذا هذا التعريف كل واحد من الأحكام الخمسة يمكن تعرفه بذلك ترتيب الثواب والعقاب يكون في الواجب والحرام بالعكس تقول في الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه وفي الحرام ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه وتأتي في السنة أو المستحب على خلاف المكروه تقول ما يثاب فاعله في السنة ولا يعاقب تاركه السنة من أتى بها أثيب ومن تركها لا يعاقب وبالعكس في المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله فمن ترك المكروه أثيب ومن فعله لا يعاقب والمباح وسط لا ثواب. ولا عقابة لا في فعل ولا في ترك هذا التعريف لسهولته يشتهر بين طلبة العلم ويسهر تدريسه للمبتدئين والصبيان ونحوهم هو جيد ويقرب الصورة ومفيد جدا لكن عندما تريد التعريف أنت تحترز في الواجب تقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه وأنت تريد بالتعريف الاحتراز طيب تعال الجملة الأولى ما يثاب فاعله في الواجب ما يثاب فاعله ماذا يخرج منه واحد هل يخرج المستحب ما يثاب فاعله يخرج المستحب ما يخرج ليش لأنه يثاب فاعله ماذا خرج خرج الحرام لأنه لا يثاب فاعله وخرج المكروه لأنه لا يثاب فاعله وخرج المباح لأنه لا يثاب فاعله ماذا بقي بقي المستحب هو أيضا يثاب فاعله كيف نخرج المستحب بالشطر الثاني في التعريف ويعاقب تاركه لأن المستحب لا يعاقب تاركه طيب لو أردنا الاختصار فاقتصرنا على الشطر الثاني في التعريف يكفي أقول في الواجب ما يعاقب تاركه يكفي أو لا يكفي ما احتاج أن يقول ما يثاب فاعله طيب نحلل ما يعاقب تاركه هل يدخل فيه الحرام لا ما يدخل الحرام يعاقب فاعله هل يدخل المكروه لا المكروه لا يعاقب تاريكه هل يدخل المباح لا ما يدخل هل يدخل المستحب ما يدخل إذن يكفي والتعريفات يراد بها الاختصار فلو عرفت الواجب بقولك ما يعاقب تاريكه كان كافيا ماذا قال المصنف ما ذم تاريكه شرعا قصدا مطلقا هو هذا الشطر الثاني مع تنقيحات وتهذيبات عدلوا عن العقاب إلى الذم. لم يفضل الأصوريون التعريف بما يعاقب تاركه قالوا لأن العقاب أخروي والله عز وجل قد يعفو عن العقاب فلا يعاقب لكرم أو لرحمة أو لغلبة حسنات المكلف يوم القيامة أو بشفاعة أحد الشافعين لأي سبب قد ينجو من العقاب؟ فإذا نجا من العقاب هل يفرغ هذا الوجوب من وجوبه الجواب لا يبقى الواجب واجبا كيف يسلم التعريف؟ قال استبدل غير العقاب فتوجه إلى الذم توجه إلى الوعيد بالعقاب وأسلم التعريفات هنا هو اختيار الذم وأول من عبر بالذم في تعريفات الواجب القاضي الباقلاني رحمه الله وعنه أخذ الناس تعريفا ترتب بالذم على ترك الواجب مع تعديلات يعني في زيادة أو في نقص التعريف الذي أمامكم هو للبيضاوي ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا وأما الذم فلأنه حتى لو, لو سلم المكلف من العقاب الأخروي لرحمة الله فإنه لا تزال الصلاة واجبة والزكاة واجبة والصوم واجب وبر الوالدين واجب وصلة الرحم واجبة لكن إذا عفى الله عنه يوم القيامة عن بعض واجباته التي قصر فيها أليس مذموما الذم باق فعدلوا إلى الذم لأنه لا يمكن زواله أو تغير حكمه فآثروه في التعريف قولهم شرعا حتى لا يدخل الذنب العقلي أو العرفي قالوا قصدا لترتب القصد في الفعل لأنه يخرج من ذلك من ترك الواجب سهوا أو نسيانا أو غفلة فإنه لا يذم فالناس غير مكلف والجاهل غيره والجاهل معذور وأمثال هذه الأعذار من عوارض الأهلية إذا قال قصدا ليخرج الزلة التي لا تقصد ويخرج الناس والنائم قوله مطلقا قيد به قيدا مهما ربما ترك المكلف واجبا ولا, يأثم ولا يذم قالوا مثل الكفارة التي يخير فيها بين أصناف في كفارة اليمين يقول الله فيطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم ما تحرير رقبة فأنا تركت تحرير الرقبة لست آثما ولا مذموما وتركت الكسوة لأنني عدلت إلى الإطعام فاختيار واحد من الكفارات المخيرة أو من الواجب المخير فيه ترك لكنه ليس تركا مطلقا متى يقال عنه مذموم إذا ترك التكفير بالثلاثة الخصال كيف أفرق بين الصورتين نأتي بهذا القيد ما يذم تاركه مطلقا إذا مطلقا قيد يخرج الواجب المخير ويخرج أيضا الواجب الموسع دخل وقت الصلاة ما صليت في أول وقتها ولا في أثنائها أنا تاري كل في الجزء الأول من الوقت وفي الجزء الثاني وفي الثالث والرابع لكنني صليت فيما بعد داخل الوقت قبل أن يخرج هل يوصف هذا بالذم لأنه ترك لا لأنه ما ترك مطلقا إذن مطلقا يخرج الواجب المخير ويخرج الواجب الموسع ويخرج الواجب الكفائي فرض الكفاية الذي يجب على البعض أن الترك المطلق فيه هناك هو الذي يترتب عليه الوعيد وليس مطلقا نعم يبقى أن تعرف رعاك الله أن هذا التعريف للواجب سيأتيك في المستحب ويأتيك في الحرام والمكروه مثله التعريف بالثواب والعقاب هو تعريف بالأحكام وليس بالذوات يعني فرق أقول لك ما الواجب وقبل قليل في التقسيم مر معنا ما طلبه الشارع طلبا جازما هذا هو الواجب طيب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه أو نقول ما يذم تاركه قصدا مطلقا أليس تعريفا يظل للواجب؟ بلى ما الفرق قالوا هناك تعريف له بذاته وهنا تعريف له بحكمه الأول يسمى حدا والثاني يسمى رسما التعريفات نوعان تعريف بالحد وتعريف بالرسم والفرق بينهما أن تعريف الشيء بذاته يسمى حدا وتعريف الشيء بحكمه يسمى رسما وطالما تكلمنا عن التعريفات وأقسامها فهذه صنعة المناطقة والمناطقة يستضعفون التعريف بالرسم ويضعفونه ولا يرونه قويا لأن التعريف الشيء بذاته أولى فالتعريف بالحد عندهم أقوى إذا تعريف الواجب لك فيه طريقان إما تعريف بحده أو برسمه فما تعريف الواجب بحده ما, طلب وفي ما طلبه الشارع طلبا جازما ما تعريف الواجب برسمه ما فاعله و... لا قلنا ما نحتاج ما يثاب فاعله خلاص ما ذم تاريكه قصدا مطلقا خلاص هذا التعريف بالحد هذا التعريف بالرسم ولهذا يقول ابن عقيل رحمه الله الثواب والعقاب أحكامه ومتعلقاته يعني ليس هو ذاته أنت ما عرفت الواجب بذاته يقول ابن عقيل الثواب والعقاب أحكامه ومتعلقاته فحده بها يأباه المحققون هذا مذهب عام أن العدول في التعريف عن الشيء لذاته إلى التعريف بحكمه ليس على طريقة المحققين يعني في صناعة الحدود عند المناطق نعم. ومنهما لا يثاب على فعله كنفقة واجبة ورد وديعة وغصب ونحوه إذا فعل مع غفلة منه أي؟ من الواجب أما قلت قبل قليل ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه يقول بعض الواجب قد لا يثاب على فعله المكلف ولو فعل كيف هذا قال كنفقة واجبة نفقتك على زوجتك على أولادك ورد وديعة تركت عندك أمانة فوجب عليك ردها لما طلبها صاحبها ورد مغصوب وقعت منك زلة في لحظة ضعف فغصبت شيئا لغيرك ثم تبت فردته ونحوه السؤال من أنفق نفقة واجبة، ومن رد وديعة، ورد مالا مغصوبا لصاحبه، ألا يؤجر؟ قال: بلا من الواجب ما لا يثاب على فعل. قال: إذا فعل مع غفلة، يقول هذه ليست عبادات محبة. متى يحصل فيها الثواب؟ إذا كانت معنية. إذا ارتبط بنية، فإذا خلى عن النية، ضاع أجرك. إذا خلت هذه العادات والتصرفات، التي ليست عبادية إذا خلت عن نية فلا يجر صاحبها نعم هو أنفق هو رد الوديعة هو رد المال المغصوب فمتى خلى ذلك عن نية فات أجرها نعم ومن المحرم ما لا يثاب على تركه كمحرم يخرج من عهدته بمجرد الترك طيب وفي نعم وفي نسخة أخرى قال كتركه غافلا من المحرم كالواجب أما قلنا من الواجب ما لا يثاب على فعله فمن الحرام أيضا ما لا يثاب على تركه والأصل في الحرام أنك إذا تركته وجدت الأجر والثواب لكن متى أيضا مع القصد والعزم مثل ماذا مثل من ترك الزنا وترك الخمرة وترك المحرمات مأجور إذا كان ناويا بذلك قصد المثال والتقرب أما التارك غفلة يعني ترك الخمرة ليس رغبة في تركها لكنها غفلة وعدم تفكر فيها فإنه لا يؤجر بمعنى الترك لكن من كانت أمامه فرفضها واستجار بالله واستعاذ من الشيطان فهو مأجور وفي النسخة الأخرى قال, قال كمحرم يخرج من عهدته بمجرد الترك يعني من غير قصد وهو في معنى كتركه غافلا والفرض لغة التقدير والتأثير والإلزام والعطية والإنزال والإباحة هذه معاني الفرض لما عرف الواجب عرف الفرض ما العلاقة بينهما الترادف على قول الجمهور والتفاوت على قول بعضهم وسيأتي بعد قليل وبين الوجوب والفرضية بين الإيجاب والفرضية علاقة وثيقة فعرفها تبعا لها عرف الواجب لغة بأنه الساقط والثابت عرف الفرض لغة بمعنى في اللغة فيه مزية وزيادة على مجرد السقوط قال التقدير والتأثير والإلزام والعطية والإنزال والإباحة جملة معاني يأتي منها بعنا الفرض لغة يقول الله عز وجل فنصف ما فرضتم في المهر يعني قدرتم فالفرض هنا جاء بمعنى التقدير ويقال فرضة القوس فرضة القوس هو أثرها الذي يكون فيها أثرها الذي يكون في القوس من وضع الحبل فيها فيسمى فرض يعني أثرها الذي بقي فيها والإلزام والعطية والإنزال والإباحة يقول إن الذي فرض عليك القرآن سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له يعني فيما أباح الله له هذه جملة معاني للفرض في اللغة ويرادف, ويرادف الواجب شرعا وثوابهما سواء وصيغتهما وحتم ولازم وثوابهما سواء وصيغتهما الفرض يرادف الواجب او يغايره قال هنا ويرادف الواجب شرعا وثوابهما سواء وصيغتهما يعني ما دل على الفرض يدل على الواجب وبالعكس الصيغة فيهما واحدة والحكم فيهما واحد والثواب فيهما واحد والفرض والواجب مترادفان هذا عند الجمهور عند الجمهور عند الحنفية الفرض والواجب مترادفان فتقول فروض الوضوء ستة أو واجباتها لا فرق فالفرض والواجب عندهم على الترادف في, في الأعم ومذهب الحنفية وهي رواية عن أحمد أن الفرض آكد من الواجب يشتركان في الإلزام والجزم في المطالبة من المكلف بفعله لكن الفرض أعلى درجة وآكد والواجب دونه إذا اشتركان في شيء ويفترقان في شيء اشتركان في الإلزام والمطالبة في الوجوب ويفترقان أن الفرض آكد هذه رواية عن أحمد هي مذهب الحنفية وهي أيضا اختيار بعض الحنابل كابن شاقلة والحلواني واختاره أيضا من الأئمة الباقلاني رحمة الله على الجميع يرادف الواجب وقيل بالفرق طيب على قول التفريق وما تعرض له المصنف أنه ليس الراجح في المذهب عندما يقول الحنابلة في رواية إن الفرض آكد فكيف يفرقون بين الفرض والواجب لهم في هذا عدة أقوال منهم من قال الفرض ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة ومنهم من قال الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالمتواتر والواجب ما ثبت دون ذلك ومنهم من قال الفرض ما لا يمكن التجاوز فيه أو التسامح والواجب ما يمكن جبره بشيء من الكفارات ونحو هذا على كل حال هو تفريق وله مستند عليه أيضا بعض تقسيمات الفقهاء نعم وحتم ولازم وإطلاق الوعيد وكتب عليكم نص في الوجوب وإن كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها نحو قرآن الفجر محلقين رؤوسكم دل على فرضه انتقل إلى شيء يدل بالصيغ حتم ولازم من صيغ الوجوب التي يستفاد منها معنى الإيجاب كان على ربك حتما مقضيا يعني واجب وقوعه لأن الله أخبر به يقول في حديث فرض الصدقة وما لزمته بنت مخاض وليست عنده إشعني لزمته؟ وجبت عليه إذن هذا من صيغ الوجوب وإطلاق الوعيد كل شيء رتب الشارع على طلب فعله وعيدا عند تركه دل على دل على وجوب كم في نصوص الصلاة من وعيد على تركها دل هذا على تأكد الوجوب فيها وكذلك في سائر الواجبات أيضا وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا هذه أيضا تدل على الإيجاب قال كل ذلك نص في الوجوب حتم ولازم وترتب الوعيد ومثل كتب عليكم قال أما إن كن الشارع عن عبادة ببعض ما فيها نحو قرآن الفجر ومحلقين رؤوسكم دل على فرضه ببعض ما فيه القراءة في الصلاة ركن فيها قال إن كن الشارع عن عبادة ببعض ما فيها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أراد صلاة الفجر لكنه كن عنها ببعض ما فيها وهو القراءة قال وإنما خص القراءة لأنها هي أعظم أركان الصلاة في الفجر وأطولها وهي القراءة فيها قال ومحلقين رؤوسكم أيضا أشار إلى بعض ما في ذلك وهو التحليق قال دل على فرضه نعم وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقا وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور لمكلف فواجب يعاقب بتركه ويثاب بفعله هذه مسألة أخيرة نختم بها مجلس اليوم القاعدة التي حفظها عامة طلبة العلم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب تحريرها بالطريقة التي أورد المصنف رحمه الله أدق وأسلم من الاعتراضات إن قلت ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وردت عليك إشكالات السؤال شخص غير قادر على الحج لعدم امتلاكه المال متى يجب عليه الحج تقول إذا استطاع كيف يستطيع إذا ملك المال طيب إذا الحج في حق واجب أو ليس واجبا ليس واجب كيف يكون الحج واجبا تستطيع إذا تحقق المال طيب أنت تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذن يجب عليه أن يذهب ويعمل ويكتسب ويجمع المال ويدخره حتى يجب عليه الحج أنت تقول ما لا يتم الواجب إلا به وهو لم يتم له الحج إلا إذا ملك المال إذن يجب عليه شرعا أن يعمل ويكتسب ويجمع المال فإذا ما فعل أثم لأنه ترك واجبا فين الواجب تقول أنت تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومنه إيراد بعض الفقهاء على المذهب أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بحضور الإمام وأربعين شخصا فإذا حضور الإمام لم يتم صلاة الجمعة إلا به، فيجب علينا الذهاب لتحصيل الإمام والإتيان به، ويجب علينا توفير العدد، وإذا كنا ثلاثين، وجب علينا أن نذهب ونطرق الأبواب ونبحث من يكمل لنا العدد حتى نجتمع ونصلي الجمعة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأمثال هذا كل هذه الإيرادات جعلتهم يعدلون في القاعدة إلى قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ما الفرق بين الوجوب والواجب الوجوب يا إخوة هو صفة الحكم اسم الحكم وجوب لو قلت لك ما هي الأحكام التكلفية الخمسة فلا تقل واجب وحرام لا قل وجوب وتحريم وإباحة وكراهة وندب التعريف يا إخوة بالمصدر الوجوب هذه هي أسماء الأحكام الحكم اسمه الوجوب والصلاة التي ينزل عليها هذا الحكم نقول عنها صلاة واجبة فالواجب فعل الصلاة لكن الحكم ما اسمه وجوب ما القدر المشترك بين الصلاة المفروضة وأداء الزكاة وحج البيت وبر الوالدين وصلة الرحم ما الحكم المشترك في هذه الخمسة والستة والعشرة الوجوب الحكم ما اسمه اسمه الوجوب لكن تقول الصلاة واجبة والزكاة واجبة وبر الوالدين واجب وصدر الرحم واجبة إذن قولك واجب هو وصف للفعل الذي حل به الحكم أما الحكم فما اسمه الوجوب هيا ركز معي ما لا يتم الوجوب يعني تحقق الحكم فليس بواجب يعني هل نحن مطالبون أن يصبح الحكم واجب في ذمة الواحد فينا لا الوجوب من الله إذا تعلق الوجوب وجب أن تفعل واضح إذا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب لن يتم وجوب صلاة الجمعة إلا بحضور أربعين وحضور الإمام ليس واجبا علينا تحصيل هذا لن يتم وجوب الحج في حقق ونحصل إلا إذا اكتسبت المال ولن يتم لك وجوب الكفارة الواجبة ونحصل إلى جمعت المال هذا ليس بواجب الوجوب ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب قال مطلقا فهذا تحرير للمسألة في القاعدة ثم قال وما لا يتم الواجب المطلق إلا به ثم قال وهو مقدور للمكلف فواجب ما لا يتم الواجب لاحظ معي وجب عليك الحج ألا تتكلم على وجوب لا الوجوب تحقق خلاص أنت مستطيع قادر وجدت المال وعندك صحة البدن والعافية والسبيل كل شيء تحقق الوجوب طيب ماذا بقي بقي أن تؤدي الحج لأن ما لا يتم الواجب عليك أن تستخرج جواز سفر وأن تأخذ التصريح للحج وأن تحجز مقعدا وأن تركب وأن تفعل وأن تسافر هذه الآن ما لا يتم الواجب أو ما لا يتم الوجوب لا, يتم الواجب. لا الواجب هذه واجبة نعم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قال بشرط واحد أن يكون في مقدور المكلف لأنه لو عجز فليس واجبا وقد كان في غنى عن هذا القيد لأن الواجبات في الشريعة كلها مناطة بالقدرة وتسقط بالعجز فلا حاجة الاشتراطها قيدا حتى الواجب الشرعي الأصلي يسقط بالعجز فلا داعي لتقيده بالقدرة. إذن ما لا يتم الواجب إلا به. وهو في قدرة المكلف قال واجب. ثم قال ما لا يتم الواجب ما لا يتم الواجب المطلق. ليش قال المطلق أراد أن يخرج المقيد عن المقدمات. يعني الواجب ماذا لو جاء الواجب مقيدا ببعض مقدماته؟ وجب بالقيد. أنا تكلم عن واجب يعني أمرك الله بالحج. فما حكم مقدمات الحج؟ إذا وجب عليك ستقول واجب أمرك الله بغسل الوجه لن يتم غسل الوجه إلا بغسل جزء من الرأس معه أمرك الله بصيام النهار في رمضان لن يتم التحقق من استفاء جميع أجزاء النهار إلا بإمساك جزء من الليل من آخره قبل الفجر لا يتم الواجب في ذلك كله إلا بشيء زائد يسمونه مقدمات الواجب مقدمات الواجب واجبة ليش؟ لأنها لا يتم الواجب إلا بها ثم هذا التقسيم يا كرام للفائدة يجعلون ما لا يتم الواجب إلا به نوعان النوع الأول ما كان جزءا منه والثاني ما كان خارجا عنه ما لا يتم الواجب إلا به إما أن يكون جزءا منه مما أو يكون خارجا عنه فإن كان جزءا منه فهذا واجب اتفاقا لأن الأمر بماهية الشيء أمر بأجزائه كالأمر بالصلاة أمر بالركوع فيها وبالسجود وكذا وكذا لا أحتاج إلى دليل مستقل بها لأن الأمر بالشيء أمر بأجزائه الخلاف ليس في هذا الخلاف في ماذا فيما لا يتم الواجب إلا به إذا كان خارجا عنه قالوا والخارج عنه إما أن يكون سببا أو شرطا فالسبب ثلاثة أنواع عقلي وشرعي وعادي والشرط مثله فالصور ستة ما لا يتم الواجب إلا به إن كان سببا أو كان شرط أعطيك أمثلة مختصرة على السريع إن كان سببا فإما شرعي أو شرع عقلي أو شرعي أو عادي مثال شخص وجبت عليه الكفارة عتق رقبة وعنده رقبة حتى يتحقق العتق لا بد من صيغة يقول فيها لعبده أن حر هذا سبب لكنه سبب شرعي لأن الشرع جعل التلفظ بالعتق سببا للعتق هذا سبب شرعي إذا حتى يلفظ بصيغة العتق أصبحت واجبة لأن الكفارة في حقه واجبة السبب العقلي مثل النظر الموص إلى العلم يعني مثلا وجب عليك العلم إذن السعي في تحصيل هذا العلم واجب لأنه سبب له لكن هل هو سبب شرعي؟ قال لا هو سبب عقلي السبب العادي مثل السفر للحج وجب عليه أن يحج والسفر سبب للحج هو سبب عادي إذن يشمله إذن السبب إما عقلي أو شرعي أو عادي والشرط مثله الشرط الشرعي مثل الطهارة للصلاة الشرط العقلي مثل ترك ضد المأمور به إذا أمرك الله بشيء وجب عليك ووجب عليك ترك ضده لأن لا يتم الواجب إلا به هذا شرط عقلي, عقلي. الشرط الثالث العادي مثل غسل الزائد عن الوجه مع الوجه وإمساك جزء من الليل مع النهار هذه شروط عادية الستة شملها قول المصنف وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور لمكلف فواجب سؤال واجب إش يعني يعني يجب عليه فعله طيب وإذا ما فعل قال المصنف يعاقب بتركه ويثاب بفعله هذه مسألة أراد بها المصنف الإشارة إلى ما ذكره بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام أن مقدمات الواجب التي عبرنا عنها بقولنا ما لا يتم الواجب إلا به قال لا يثاب ولا يعاقب إلا أن يقال قد تكون عقوبة من كثرت واجباته أكثر عن تفاوت درجة العقاب وإلا فهي وحدة لا تستقل بالعقاب يعني مثلا شخص وجب عليه من هذا الباب ما لا يتم الواجب إلا به فما فعل لما غسل الوجه ترك جزء من الرأس ولما صام النهار ترك جزء من الليل قد يكون مقصرا يقول لا يترتب عليه عقاب إلا أن تقول إن ترك الواجب جملة فترك الواجب المتعلق به واجبات أكثر من ترك الواجب بلا مقدمات وعلى كل المسألة أشار فيها المصنف إلى ما ترجح حيث حكمنا بالوجوب فما معنى الوجوب إلا ترتب الثواب العقاب لهذا جزم فقال يعاقب بتركه ويثاب بفعله نقف عند هذا الفصل يكون شروعنا في المجلس المقبل إن شاء الله تعالى تتمه لأقسام الواجب ومسائله أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا والله تعالى أعلم وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين والحمد لله رب العالمين